سورة النازعات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان نازعات غرقا وان ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات امرا يوم ترجف الارجف تتبعها الراضفه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 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى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 والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وَالْجِبَالَ أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة